غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قاف والقرآن المجيد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 كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بهيج تبَصَةَُ وَذِكْرَادِكُ لِعَابَدُّ نِيبَ وَنَزَّلنا مِنَ السَّم إِمَا أَمّ بََكًا فَأَن فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة من كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول؟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 طول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكره الموت بالحق وجاءت الموت بالحق ذالكا ما كنتم منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم وعيد وجاءت كل نفس ما مساؤيطا معها سائق وشهيد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 خير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته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 يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ مَهَلِمَتَأْتِي وَتَقُولُ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَغْوَابٍ حَفِيظٍ مَن خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فيها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 وفي ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة وَمَا وما مسنا من لضوبة.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 ذانك يوم الخروج اننا نحن نحي ونميت والينا المصير يوم تشطق الارض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن اعلم بما يقولون وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ